وَظَم اللَّ المُنادِثينَ غالمُنادِ قاتِ وَالْفُ الصَّار وَيََّ مَ خَالد فيِيه ف في حَشبُوب وَدَم اللهمناسكينَ غمُادِ قات وَالْفُ الثارنا وَجََّ في مَ 我ட w